فضيله الشيخ وفقكم الله يقول مرة معنا ان البركه لا تنال الا من الله سبحانه فما حكم ما يقوله بعض الناس للزائر زارتنا البركه اي لا لا يقول هكذا لا يقول هكذا البركه من الله جل وعلا الزائر ما جاب بركه الذي ياتي بها هو الله سبحانه وتعالى نعم وهل مثلها يقول de kans van de kant de de de de de de